مولاي الصوت على محمد صل على محمد هو كامل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب نعم ما يصلك صوتك يصل وصوتي ما يصل عندك؟ الشيخ بيرغادا لا لا الدخول أحيانا حين الصوت إن شاء الله بيكون واضح الصوت يصير بسم الله. طيب الآن. الآن الصوت واضح يا مشايخ. صوتي لا لا واضح الحين الحين واضح كان المفتوح هناك على اللابتوب سكرته فتحت الموبايل طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الشيخ محمد غير موجود افتح عندك ال بي دي اف وان شاء الله يعني استدرك عين صفحة 2312 بسم الله الرحمن الرحيم بإسناد خيخنا حفظه الله تبارك وتعالى إلى العلامة الإيجي عليه رحمة الله قال في كتابه جامع البيان في تفسير القرآن فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم ينحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ليقوع محذور ولا هم يحزنون لفوات محبوب وألا خوف بدل اجتماع بدل اجتماع الذين اي يستبشرون بعدم الخوف والحزن عن الذين خلفهم من المؤمنين من المؤمنين بذلك أو يسرون أو يسرون بلحوق من لحقهم عن إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم ليشركوهم فيما هم, فيما هم فيه من كرامتي قال السدي يؤتى الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك فلان يوم كذا وفلان يوم كذا فيسروا بذلك كما تسرون بقدم الغائب وقال بعضهم لما قتلوا وراء الكرامة قالوا يا ليت إخواننا عالموا ما عرفنا فباشروا القتال بالرغبة فأخبر الله نبيه بأمرهم ثم, ثم الله أخبرهم بأن قد قد أخبرت أو بأني قد أخبرت بأم بأمركم نبيكم فاستبشروا بذلك فذلك قوله ويستبشرون بالذين لم ينحقوا إلى آخره قبل تعالى بالتعالوا وانا يحزنون نعم رجاء احمد ورجل باي اقرب بالاسماء والصفات عن العرايين بن حماد عن عين بن حماد كان رجل سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الشهداء افضل قال الذين يلقوا في الصف لا ينفلت لا يلفل لا ينفلتون ها يلتفتون نعم حتى يقتلوا اولئك من الجنة. طيب دقيقة أنا ساقرا بعض الحاشيه لأن هذه الحاجه طويله ونحيل القراءه البقيه الى المرجع هذه هذه نعم نتجاوز هذه الحاشيه اخواني هذه ذكرها صاحب الحاشيه من كتاب شيخ الاسلام التيمي عليه رحمه الله لكم ان تراجعوا هذه الحاشيه الطويلة. اقرأ الحاشي بعدها. نعم. حاشي يقوله يوسف هو قول محمد بن اسحاق وهو الذي نقلنا عن السدي وفقه. وحاشي ثانية يا ليت يقونا في الصحيحين عن أنا في تصدع أصحاب بئر معونة بئر معونه نزل فيهم قرآن قرأناه ثمانا حتى رأى قومنا. أن رقينا ربنا ورضي عنا وأرضانا. وفيما نقله محمد بن جرير أنه نسخت ورفعت وأنزل الله. وذكر منهم. قال استبشرون كرره تأكيدا وليتعلق به قوله بنعمة من الله ثوابا لأعمالهم وفضل زيادة عليها وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين عطف على نعمة أي استبشروا لما عاينوا من, من وفاء الموعود قال الذين استجابوا لله الرسول من بعد ما اصابهم القرح القرح الجرح وهو صفة للمؤمنين أو نصب على المدح للذين أحسنوا منهم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن, ومن للتبيين وهو أي الذين خبر قدم على مبتدعي والجملة استئنافية أو الذين استجابوا مبتدأ وجملة للذين يحسنوا إلى آخر خبره واتقوا مخالفته أجر عظيم الذين بدل من الذين قالهم الناس رسول المشركين إن الناس أي المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم فسادهم ذلك القول إيمانا يقينا تصديقا وقالوا حسبنا الله وكا وقالوا حسبنا الله محسبنا وكافينا ونعم الوكيل الموكول إليه هو فانقلبوا بنعمة من الله سلامة بدن فانقلبوا بنعمة من الله سلامة بدن وفضل ربح مال لم يمسسهم سوء قتل وجرح واتبعوا رضوان الله في طاعة, في طاعة رسوله والله ذو فضل عظيم أنعم عليهم بإنعامات جمة دينية ودنيوية نزلت آية الذين استجابوا إلى آخره في من بقي من غزوة أحد فإنهم أطاعوا, أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جراحاتهم أو جراحاتهم بالخروج عقب المشركين فإنهم إذا رجعوا من أحد ندموا في أثناء الطريق وقالوا نرجع ونستأصلهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من كان معه في أحد فلما سمع المشركون بخروجهم ألقى الله الرعب فيهم فارسلوا احدا فأرسلوا أحدا يخوف المسلمين منهم والمسلمون يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل ورجعوا فرجع المسلمون بعافية وربح وهو أن نعيرا مرت فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم وربح فيها مالا وقسم بين أصحابه أو نزلت في من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام القابل من غزوة أحد حين خرج المسلم من مكة وألقى الله الرعب فيهم في أثناء الطريق ونادى من الخروج وأرسل أحداً. يخوف المسلمين في المدينة وهم المتأهبون للقثال قائلون حسبنا الله ونعم الوكيل ورجعوا من الطريق فرجع المسلمون بسلامة وربح في تجارة من سوق, من سوق بدر ورضا من الله نعم يتلقوا ولم يأذن الخروج معه أحد غيرهم حتى بلغ حمراء الأسد أو بني أبي عدد شك سبيان وقال بالحاجب بمرض بمر هذا هو المنقول الثابت الذي ابن كثير في تفسيره أيضا. قول جميع في غضوج. في غضوج حمراء. أسد. لا أن وهو الذين وهو الذين استجابوا إلى قوله في تلك وهو وباقيرا. ولكن يجب ان يكون لدينا ان يكون لدينا ان يكون لدينا نذكرها كما قال ان يكون لدينا ان يكون لدينا ان يكون لدينا ان يكون وذكر ان يكون قال ان ذلك لدينا مش... طيب يكون طيب لدينا ولكن الله الله يقول شيخ ان الناقد يقول لك ان الدين يقول ان الله يقول لك ان الله يقول لك الله يقول لك الشيطان الله قائل ان الله مبتدا وخبر يخوف أولياءه. يخوفكم أولياءه بإيهامكم أنهم ذو قوة وبأس فلا تخافوهم مخافون إن كنتم مؤمنين مصدقين موقنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي لا تهتم ولا تبالي بمن يبادر العناد وكسر الإسلام كفر قريش أو المنافقون او هم اليهود نعم. <تصفيق> بهذا التقرير دفع ما هذا التقرير دفع ما يقال من شان الرسول أن يحزن به بكسر الإسلام كيف يؤمر بعدم الحزن تذكر من انهم لن يضر الله شيئا دين الله وشيئا مصدر أو مفعول يريد الله ان لا يجعل لهم حظا في الاخره نصيب من الثواب فيها ولهم عذاب عظيم مع حرمان الثواب إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان استبدلوا هذا بهذا لن يضر الله شيئا ولكن يضرون أنفسهم ومن هذا علم أن الله, الله عليه تعالى ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ما مصدرية وان مع ما في, في ما هذا؟ حيزه مفعول وفي قراءه ولا تحسبن بالتائه تقطيع لا تحسبن يا محمد حيال الذين كفروا ان الاملاء اي الاهمال خير بحذف مضاف أو إنما نملي بدل من المفعول واستغنا به عن المفعول الثاني إنما نملي لهم ليزدادوا إثما استئناف بما هو علة الحكم قبلها وما كافة ولهم عذاب ولهم عذاب مهين نزلت في مشركي مكة أو في قريضة والنظير ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يا معشر المسلمين من التباسكم بالمنافقين أي أو يا معشر المؤمنين والمنافقين من التباسي والاختلاط حتى يميز الخبيث من الطيب المنافق من المخلص بالوحي أو بتكاليف لا تذعن لها إلا الخلص لا تذعن لها إلا الخلص كما ميز يوم أحد وما كان الله ليطلعكم عن الغيب فتعرفوا قلوب المخلصين والمنافقين ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيخبره ببعض المغيبات نزلت حين قال المشيكون إن كان محمد صادقا فليخبرنا بمن يؤمن به ومن يكفر أو لما قال عليه الصلاة والسلام عرضت علي أمتي وأعلمت أو أعلمت من يؤمن بي ومن يكفر بي قال المنافقون انه يزعم عرفنا المؤمنين الكافر ونحن معه ولا يعرفنا نعم قال الحاج ثانته بيان او وذكر يقول الشيخ شو يقول نعم. فآمنوا بالله ورسله بصفة الإخلاص وأن تؤمنوا حق الإيمان وتتقوف لكم أجل عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون ما أتاهم الله من فضله وخير لهم بقراءة التاء تقديره ولا تحسبن ولا تحسبن بخل الذين بحظ مضاف وكذا بقراءة الياء إن كان فاعل ضمير الرسول وأما إذا, ك... إذا كان الذين يبخلون فاعله فتقديره ولا يحسبن البخلاء بخلهم هو خيرا لهم نزلت في مانعي الزكاة وقيل في أهل الكتاب باخلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة نعم قال في الحاجة الأولى عند الزمخشري عند الزمخشري جاءت حذف أحد مبعولي باب علم عند ظهور وها هنا كذلك على أن البعل لما اجتمل على ذكر البخل صار هذا في حكم إيجاد البعل والمبعولين ثانية. وفي البخاري ومسلم أنه عليه السلام قرأ بعد أن أوعدهم وقال في الحديث ثلاثة رواه ابن جرير عن ابن عباس والأوله أصح ذكرتنه. وقال <تصفيق> نعم. بل هو أي البخل شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم قيامة يجعل ماله الذي لم يؤد زكاة وحيه يطوق في عنقه تنهشه من من فرقه الى قدمي لعل من فرقه او من فرقه الى قدمه او يجعل طوقا من نار ولله ميراث السماوات والارض يفني ولله ميراث السماوات والارض ما هذا عندك يف يفني الملاك الملاك يفني الملاك وتبقى او يف يفنى الملاك وتبقى الاملاك بلا مالك إلا الله فلا تبخلوا والله بما تعملون من المنع والإعطاء خبير فيجازيكم نعم قال في الملاكة الرابعة قال رازي كبير إن الانفاق الواجب أقسام كثيرة منها انفاقه على نفسه الملاكة سأل الله عليك. على الحصول ومنها ما يبدو ومنها ما احتاجه المسلمون الى الى التعذور طيب مهونتهم آه مهونتهم آه عبد الله الى آخر الكلام ينقل نقل محض من التفسير الرازي بارك الله فيكم فقط نقر هذا يفنى الملاك وتبقى الاملاك بما مالك الا الله فلا تبخل نقف هنا بارك الله فيكم واحشن الله إليكم أه اخواني أه ونواصل بإذن الله يوم السبت القادم على موعدنا بعد هذا, بعد هذا بدقائق نبدأ قراءة كتاب الجمع بين الروايتين على مؤلفه الشيخ محمد عارف المبارك فوري نلتقيكم بإذن الله بعد قليل إن شاء الله نستجد الشيخ بعد إن شاء الله شيخنا بارك الله فيكم نقيب هنا وأحسن الله إليكم ما كتب الله وأجركم مسايكم وأدام الله نفعكم مفيدةكم فتفضلوا بارك الله فيكم. الشيخ أنا مجلس امس واليوم. طيب. ومعه قبلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم بقي قليل من سورة آل عمران بإذن الله سنقرأ عليكم بعد غد يوم السبت نلتقيكم إلى ذلك الحين نسعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته